اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيغ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي وكان عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثارهم والال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وهجروه ونصروه واتبعوا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض واتدوه لعلكم تهسدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعزلون.